تعس سند. ما تقول المقطوع؟ لأن هناك فرقا بين المنقطع والمقطوع إذا تذكرت أو تتذكرون. طيب. جيد. أحد الرواة لم يستمع من الثاني بينهما واسطة. يعني ممكن أن نكون تعريف قريبا ولكن المسألة عام من السماء أحياناً. طيب. ما هو المنقطع؟ من باب بالتفكيره. ما هو المنقطع؟ المنقطع في فرق بين المقطوع وبين المنقطع بالنون من تتذكر الفرق بين المنقطع وبين المقطوع أحسنتم المنقطع هو ما أضيف للتابعي كما قلنا أي قول أو فعل أو صفة تنسب إلى التابعي يسمى في عرف أهل الحديث وأهل الاسفلاح بأنه منقطع ما حكم الحديث المقطوع أصلا آه... المنقطع الع, الع... للف السابقاني المنقطع هو الذي سقط منه راوي المقطوع هو الذي نسب إلى التابعي ما حكم الحديث المنقطع حديث ضعيف لماذا لماذا ضعيف لو سئلنا لماذا الحديث يكون ضعيفا لو قيل لماذا أحصلت لأن الذي لم يروى في السند لا ندري هل هو ثقة أو لا هذا إذا كان واحد أحيانا قد يكون أكثر من راوي فلذلك دين الإسلام لا يؤخذ هكذا بالظن وإنما عندما نريد أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا سنخلص إلى حكم ما التشريع من عند الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فلذلك العلماء شددوا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوا أي خبر إلا إذا كان هذا الخبر مقبول وقد جعلوا شروطا لقبول الحديث كما ذكرنا فيما مضى ومن هذه اتصال السند فإن انقطع السند فلا يعلم من الذي يروي عنه هذا الراوي فلذلك يحكم على الحديث بالضعف والله تعالى أعلى وآله طيب ثم بعد ذلك تكلمنا على المعضل من تعرف المعضل مصطلح يرد في كتب مصطلح الحديث عند علماء الحديث لا شيء ما عند علماء التخريج يقول هذا حديث معضل مو أحسن ما شاء الله هو الحديث الذي سقط منه راويان على التوالي والحديث الذي سقط منه راويان على التوالي طيب لو عندنا هذا عندنا روا على سبيل المثال الراوي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. لو انقطع الراوي الثاني والخامس هل يحكم عليه بالإعضال؟ واحد مئة ثلاثة أربعة خمسة ستة جميل إذا انقطع الثاني على سبيل المثال والخامس في أكثر من راوي ولكن لم يكونا متتاليين فلذلك لا يحكم عليه بالإعطال وإنما يحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ بالانقطاع طيب لو انقطع الثاني والثالث رقم الثاني والثالث ماذا يسمى؟ معضل طيب أربعة وخمسة موضوع أحسنتم بارك الله فيك بعد ذلك تطرقنا إلى التدليس وقلنا أن التدليس هو كتمان عيب السلعة وح و... يعني وبعضه قال هو مشتق من الدلس وهو ظلم اختلط الظلام قلنا التدليس يقسم إلى عدة أقسام منها تدليس الإسناد تدليس الإسناد وذكركم به أن الراوي يكون شغر عنه بالتدليس فيدلس عما فوقه عن شيخه مباشرة بألفاظ تحتمل إما السماع وإما علم السماع ما هي أشهر الأدوات التي يستخدمها المدلسون في الرواية عن وأن قال أحسنتم ما شاء الله تبارك الله حيو. طيب أسألكم الآن إذا قال المدلس الذي يدلس تدريس الإسناد إن قال على سبيل المثال حدثني هل يقبل الحديث أو يرد مدلس ما قال حدثني يقبل جميل طيب هناك نوع آخر من التدليس لا التي كتبت كتبت يرد الصواب لا يقبل إذا قال المدلس حدثني أو أصبرني أو سمعت يقبل ولكن المدلس الآن المدلس إن قال عن إذا قال المدلس عن لا يقبل لماذا؟ لأنه لم يصرح بالسماع لأنه لم يصرح بالسماع إذن العبرة أن المدلس رجل صادق ولكنه أحيانا لا يصرح بأنه سمع من فلان فنتوقف فنقول لعله لم يسمع منه ولكن هذا الراوي إذا صرح بالسماع قال حدثني أو قال سمعت فلس يقبل خبره عندنا هناك تدليس أخطر من هذا ألا وهو تدليس التسوية ما الفرق بين تدليس التسوية وبين تدليس الإثناد ما هو تدليس التسوية طيب تدلس التسوية إسقاط شيخ شيخه ليس بالضبط يسقط الضعيف ويسوي بين الرواه يدلس أحسن التي قالت أمت الرحيم التي قالت يدلس في أي طبقة من طبقات الإسناد نعم مدلس التسوية تدلسه خطير لأنه قد يحذف أي رجل من السند فيقول عن بينما تدلس الإسناد فقط قد يحذف شيخه الذي سمع منه يحدث شيخه الذي سمع منه بينما تجلس الإسناد حتى يقبل الخبر لابد أن يكون في جميع طبقات السند لفظ التصليح إما أن يكون في جميع طبقات السند حدثنا أو أخبرنا أو سمعت فإن وجدت عن أو أن لا يصحح الحديث هذا في تجلس الإسناد بينما عفوا في تجلس التسوية بينما في تجلس الإسناد فقط الذي يهتم به حتى نهتم به حتى نصحح حديث أن يصرح الشيخ الراوي عن شيخه فقط طيب قلنا هنالك نوع ثالث من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ ما تعريف تدليس الشيوخ؟ حتى وإن كان بالمعنى. لا يسقط شيخه أن يسقط الراوي الشيخ. لا ليس هو الاتيان باسم الشيخ بحيث لا يعرفه إلا القليل. أحسنتم. حواء الكلمات تدلس الشيوخ. أن يروي الراوي عن شيخه ولكن يأتي باسم غريب له بحيث لا يعرفه كثير من الناس بحيث لا يعرفه كثير من الناس وقد مثلنا على ذلك لعلكم تذكرون بعض الأمثل التي قد ذكرناها الألباني الآن رحمه الله عز وجل لو أرد أحد أن يقول الألباني ولكن بطريقة فيها تدليس أحسنتم ابن نوح نجاتي أحسنتم جيد يكثر هذا التدليس ليوهم أن هذا الراوي راوي أخر طيب وسؤالها ما العلا من التدليس قلنا عدة يعني لماذا كان بعض العلماء يدلسون ذكرنا عدة أسباب من تذكر بعض الأمور التي دفعت بعض الرواة لأن يدلسوا ذكرنا عدة أمور تحمل بعض الرواة على التدليس العلو في السنة يعني راوي له قرين آخر في نفس عمره هذا قرينه يروي عن شيخ مباشرة، فيريد أن يتساوى معه فيهم أنه سمع منه بعض الأحديث التي لم يسمعها ثانيا أحسنتم ذكرنا الشهرة كذلك كذلك ليكثر الراوي من روايته يعني طالب ما سمع من شيخه كما قلنا مئة حديث مئة حديث ليست كثيرة يريد أن يعني يروي عنه آلاف الأحاديث فعند هذه المئة يصرح بالسماع وسمعت الشيخ يقول كذا ولكن بباقي الأحاديث يقول عن أو أن وهكذا هذا الراوي لكون هذا الراوي يدلس سيتوقف في صدره لانه لم يسمع هذه الاحاديث التي فوق ال من شيخه وانما يقينا سمعها بواسطة هذه الوسطه قد تكون ثقه وقد لا تكون ثقه لذلك أهل العلم حكموا على التدليس بالضرر لاننا لا نعلم من الراوي الذي قد سقط أيضا من كذلك أن الراوي قد يفوته عدة حديث لا يريد أن يريها عن طالب عن شايفه وإنما يريد أن يعلو بها مباشرة إيهام السماء يعني إيهام أنه سمع من فرن لم يسمع وقد كما قلنا فيما مضى أن العلماء يعني ذموا التدليس بشكل عام ما حكم التدليس الحديث المدلس قلنا الأهل العلمي حكموا عليه بالضعف والله تعالى أعلم هذا ما أخذناه أو مجمل ما أخذناه في في الدرس الماضي قلنا هناك أحيانا أنواع بعض العلماء يحذرونها بالتدليس كتدليس البلدان يهم أنه سمع هذا الحديث في بلد ما وكذلك هناك تدليس العطف وغيرها وهي أمثلة قليلة جدا لذلك العلماء رحمه الله عز وجل وبارك الله فيهم ذكروا مصنفات في التدليس كما ليس كل الرواة كانوا يدلسون فلذلك ماذا فعلوا صنفوا مصنفات حتى إذا أردت أن تخرج الحديث أو تحكم على الحديث بالصحة أو ضعف فإن صادفك راول من هؤلاء الرواة الذين كانوا يدلسون تتوقف في الرواية عنه تتوقف في الحكم عفوا على الحديث بالصحة والضعف أحيانا الراوي يدلس أحيانا ويصرح أحيانا أخرى فلذلك لابد من جمع طوق الله تعالى أعلى وعلى سننتقل الآن إن شاء الله إلى الدرس الجديد اليوم وكما عندكم في اللوحة على في الجهة اليمنى قال وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب. اقسمان، اقسمان، اقسماني تلا. قال الناظم رحم الله عز وجل، وقد يعني مر معنا في الدروس السابقة، ويعني من أرادت أن تراجع بعض ما شرحناه فيما مضى، والآن إن شاء الله عز وجل كذلك أتمم. قال الناظم رحم الله عز وجل، وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسماني تلا. الآن المقلوب سننسئه قليلا سنشرح الآن وما يخالف ثقة به الملاف الشاذ الشاذ قلنا لكم فيما يعني الأحوات التي كنا يحضرنا معنا من بداية الدروس قلنا غالب العلماء أو كثير من أهل العلم عرف الشذوذ فقالوا هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا التعريف وإن كان قد اشتذر عن كثير من أهل العلم، ولكنه ليس بالتعريف الدقيق لأن الشاذ أخوات الكلمات عم من أن يكون الراوي ثقة نحن قلنا الراوي حتى تقبل روايته إما أن يكون ثقة أو حسن الرواية الآن لو عندنا راوي ليس بثقة ولكنه مقبول الرواية حسن الرواية وخالف من هو أوثق منه يقضى عليه حكم بالشذ إذن ليس فقط حتى نحكم على الحديث الشاذ أن يكون الرواوي ثقة بل حتى لو كان مقبول الرواية كذلك يحكم عليه بالشذوذ بذلك بعض العلماء عرفوا تعريف أدق قال هو مخالفة الثقة أو مقبول الرواية من هو أوثق منه مخالفة لا بد أن يقول قادحة بحيث لا نستطيع أن نجمع بين هذه الرواية وهذه الرواية لأن هناك ما يعرف بزيادة الثقة وهناك ما يكون هناك عام وهناك خاص وهناك فلان أكمل الرواية وفلان لم يكمل الرواية وهكذا ولكن الشذوذ أن يتعارض حيث أن لا نستطيع أن نجمع بين هذه الرواية ورواية الأخيرة فهي مخالفة الثقة أو مقبل الرواية من هو أوثق منهم مخالف قادحه أو قد يقال كذلك في التعريف مخالف الثقة أو مقبول الرواية أكثر منه عددا من هو أكثر منه عددا من الثقات أو مقبول الرواية إذن سيكون على نوعين الأول رجل واحد يخالف من هو أوثق منه هذا الراوي الأول يكون إما ثقة أو مقبول الرواية يأتي بخبر يتعارض كليا مع مع خبر آخر نرى الخبر آخر أقوى منه، فيحكم عليه بالشذوذ هذا النوع الأول النوع الثاني راوي النا ثقة أو مقبل الرواية يخالف عدة رواه هم أوثق منهم إذا على قسمين القسم الأول راوي يخالف راوي آخر بمن نأخذ؟ نأخذ بالأقوى منهم. القسم الثاني راون يخالف عدة روا أي خبر نأخذ؟ نأخذ الذين أكثر منهم وإن كان هو ثقة الإمام الشافعي قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره لأنه أحيانا الثقة قد يتفرد كما سيأتي معنا في الأبيات وإنما أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وهذا كما قلنا نوع من أنواع الحديث الشال طيب إن عندنا الآن سأأتي بمثال سأكتب لكم إن شاء الله هذا حديث من حج فلم يرفص. ولم يفسق لاحظوا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث حكم عليه الشيخ الفزباني الشذوذ قال الشيخ رحمه الله جل خرجه التلمدي قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي غريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفص ولم يفسق وغفر له ما تقدم من ذنبه قال الشيخ رحمه الله عز وجل وقد خلف في نقص الحديث فهو العلة لماذا حكم عليه الشيخ الألباني بالشذوذ؟ سيأتي الآن قال عن أحد روا بأن فيه غفلة قال حدثنا منصور عن أبي حزم عن أبي هريرة عرفان وقال تلميذي حديث حسن صحيح وقد قد في لفظ الحديث هو العلة قال الإمام أحمد حنبل حدثنا سفيان عن منصور بلفظ لاحظوا اللفظ الآخر من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه إذا رجع كيوم ولدت أمه قال الشيخ وهذا هو المحفوظ عن منصور فقد رواه جمع من الثقات الحفاظ عن منصور به إذا لماذا الشيخ حكم عليه بالشذوذ قال أول حديث من حج فلم يرفض ولم يفسد حديث لا غبار عليه صحيح بعض الرواه رواه غفر له ما تقدم من ذنبه بعض الرؤال الآخرين إنما روه هكذا وهم أكثر رجع كيوم ولدت أمه والله تعالى أعلى وعلى هذا باختصار هو الشاذ طيب الشاذ الخبر الأول وهو غفر له ما تقدم من ذنبه ما حكمه تصدر الجاب مع حكمه. شاب. طيب. الخبر الآخر وهو رجع يوم ولدت أمه. ماذا يسميه العلماء؟ من تعرف؟ عندنا الآن روايتان الرواية الأولى من حجة فلم يرفض ولم يفسق وغفر الله ما تقدم من ذنبه قلنا حكمنا عليه بشكل طيب الخبر الآخر ماذا يسمى طيب احفظوا معي الخبر الآخر وهو الصحيح يسمى المحفوظ يسمى المحفوظ بمعنى الصحيح إذا إن كان عندنا رواية شاذة الرواية الأخرى الصحيحة تسمى محفوظة فلذلك أحيانا بعض العلماء يقول والمحفوظ رواية كذا بمعنى الصحيح رواية كذا وأمثلة الشاذ كثيرة جدا ولعلنا نطلب منكم أمثلة تبحثون على بعض الأمثلة حكم العلماء عليها بشذوذ ما حكم الحديث الشاذ كنا قد تكلمنا قديمة وإنما نؤكد الآن ما هو حكم الحديث الشاذ ممتاز الشاذ يعني ضعيف نوع من أنواع الحديث الضعيفة والله تعالى أعلى وأعلم سننتقل إلى تكملة البيت قال والمقلوب قسمان تلا إبدال راون ما براون قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه مرة أخرى والمقلوب قسمان تلا كان المقلوب شيء عند المصطلح عند العلماء يسمى حديث مقلوب ويقسم إلى قسمان الأول راون القسم الأول إبدال راو ما براون قسم هذا قسم الأول وقلب إسناد لمتن قسم أحوات الكلمات المقلوب ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين طبعا ما معنى المقلوب؟ المخلوب من القلب بمعنى الإبدال والعلماء يقسموه إلى قسمين فقال الناظم كما مر معنا القسم الأول وهو إبدال راون نادي راون هذا القسم الأول مثلا طيب أوضحها لكم أكثر مقلوب السند بعض العلماء يقسمه مقلوب بالسند ومقلوب المتن مقلوب السند هو ما وقع الابدال في سنده ويقسم إلى كذلك إلى أقسام مثال ذلك واحد عالم من العلماء كما يذكر في غالب كتب المصطلح أحد روا كعب ابن مره فيرويه أحدهم يخطئ فيرويه مره ابن كعب أو مثال آخر أنا ابن مالك يخطئ فيقول مالك ابن أنس إذا هذا ما يسمى عند العلماء إبدال راون ما براون قسم وأحيانا أن يحدث الراوي كما سئتي عندنا بالأمثال ويأتي براون آخر من باب الخطأ هذا كذلك يسمى بالمقلوب هناك ما يسمى بالمقلوب المتن وهو ما يقع القلب في أصل المتن وقد سبق معنا ان هناك ما عرف الإسناد سلسلة الرواة قد يكون القلب فيها بل الإسم وقد يكون القلب في نفس المثل يعني نفس الحديث ومن أشهد الأمثل التي يذكرها العلماء هو حديث السبع الذين يظلم الله في ظله بعضهم كيف رواء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قال العلماء هذا الحديث انقلب على بعض الرواء فكيف رووه قال حتى الأصل أن يكون حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الإنسان الآن ينفق باليمين أو بالشمال الأصل أنه ينفق باليمين لأنه من أعمال الخير والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأعمال الخير أن تعمل باليمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيامن في كل شيء من أمور الخير كالأكل و... و... والمسك والأعطاء والأخذ وغير ذلك والصدقة من هذا القبيل وإنما هي تكون باليمين بعض علماء أو الرواق قلبوه بعض الرواق اختلط عليهم فقلبوه فماذا قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فجعل الانفاق عن طريق اليد اليد اليسرى الشمال فلذلك بعض العلماء قالوا إنما هذا نوع من أنواع القلب والله تعالى أعلى وعلى. والقلب قسم من أقسام الحديث الضعيف لأنه فيه عدم ضبط للراوي في روايته الرواي يكون ثقة وروايته مقبولة ولكن تحديداً هذا الحديث الذي قلب عليه أو قلبه بالخطأ هذا الحديث تحديداً ضعيف مسألة مهمة الشاذ والمقلوب أن الراوي أصلا روايته صحيحة ولولا أننا وجدنا فيها ما يرد الرواية لقبلناه الشاذ رواية الشاذ أصلا هو ثقة وقبل الرواية ما الذي جعلنا نرد روايته أنه تعارض مع رواية أخرى بينما الرواية التي ليست فيها تعارض تؤخذ وتقبل وكذلك الراوي الذي قد يقلب الحديث حديثه صحيح ولكن هذا الحديث تحديدا وجدنا فيه علة فلذلك رددنا هذا الحديث ولم نقبله وقبلنا الحديث الأخريات لأنها لم تتعارض بينما هذا الحديث تحديدا ضعيف، إذن قد يكون العالم ثقة كالإمام مالك روايته مقبولة 100% ولكن عدة أحاديث تبين للعلماء خطأ الإمام مالك بها فلم يقبلوها فالشاذ الذي يروي إذا سمعنا أنه ابن حجر العسقلاني قال وقد شذ على سبيل المثال الحسن البصري في هذه الرواية أو شذ البخاري في هذه الرواية لا تعني تضغيفه وإنما بمعنى أنه أخطأ وهذا سبحان الله العلم الذي ينبغي الإنسان ما يقول إما هو فقط عما روى وإنما يحقق ويدقق ويتابع ويجمع الطرق وغير ذلك والله تعالى أعلى وعلى. هناك كذلك من أنواع القلب أن يروي الراوي لمثل فيجعله لإسناد آخر يعني إسناد فلان عن فلان عن فلان ثم الحديث يأتي راوي يخلق إثنات آخر إلى هذا المثل وسيأتي مثال الآن إن شاء الله عز وجل عندما مثال رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الزباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جنحيه داء والأخرى شفاء من هذا الحديث أبو غريرة وسنده كما في البخاري قال حدثنا خالد بن خلد. قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عطبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبو غريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الزواب في شراب أحدكم الحديث هذا الحديث أخواتي من روى بهذا السند أبو غريرة رضي الله تعالى عنه لو جاء راوي الآن واختلط عليه فجعل إسناد آخر يعني ابن مسعود لا يروي هذا الحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يروي هذا الحديث ولكن هذا الراوي اختلط عليه فجعله من رواية ابن مسعود فقال على سبيل المثال حدثنا قال حدثنا السفيان حدثنا إسماعيل حدثنا الزهري قال سمعت قيس قال سمعت ابن مسعود يقول إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه هذا الراوي بدل أن يجعل الحديث من رواية أبي هريرة اختلط عليه الأمر فجعله من رواية ابن مسعود لاحظوا أن الحديث نفسه إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه الحديث أصله صحيح في البخاري الحديث صحيح لا غبار عليه ما الخطأ؟ الخطأ أنه بدلا أن نقول أن رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أخطأ الروي فقال رواه ابن مسعود هذا يسمى قلب قلب إسناد لمتن آخر فالحديث يكون في هذا الحديث ضعيف لا من حيث المتن وإنما من حيث الرواية أمن أن يكون واضح إن شاء الله واضح هذا المثال الحمد لله. في قصة تروى ذكرها ذكرت في تاريخ دمشق وغيره من الكتب قصة طريفة يعني وإن صحة طبعا لأن بعض العلماء تكلم عليها قال لما ذهب الإمام البخاري طبعا الإمام البخاري كان في زمانه كالشمس مضرب المثل في قوة الحافظة حتى كان يسأل ماذا تأكل وماذا, وماذا تشرب حتى تقوى حافظتك كان يقول إنما هي إدامة النظر ونهمة الرجل يعني كثرة القراءة والمراجعة ونهمة الرجل يعني حب هذا العلم والتعلق به والبحث عنه كان الإمام البخاري رحم الله زل يقال كما قال ابن خزيمة ما رأيت تحت أدين السماء أعلم بالحديث من محمد بنسبعي البخاري الآن البخاري رحم الله عز وجل رحل إلى ذهب إلى بغداد جاء زيارة إلى بغداد ليسمعهم الحديث الآن علماء بغداد يسمعوا في البخاري السماع فأرادوا أن يختبروا الإمام البخاري حتى يروا هل الحقيقة البخاري كما يقال أما أن الناس تبالغ فيه فماذا فعلوا؟ أرادوا يعملوا له مكيدة ليتوسقوا من قوة حافظة فقلبوا له الأحاديث ماذا فعلوا؟ لما دخل رحم الله عز وجل اجتمع بعض العلماء وعملوا إلى مئة حديث وقلبوا متون أثانيدها يعني المتل فلان عن فلان عن فلان كما قلنا عن أبي هريرة إذا ولغ ما يقول أبي هريرة ما يقولون يأتون بالإسناد ثم يأتون بمت آخر كان الحديث إنما الأعمال بالنيات يذكون السند ثم يقولون ابن مسعود قال إنما العمل بالنيات طبعا هو يعرف عن بهذا السند عن عمر بن الخطاب فهكذا يقلبون الأحاديث عامدين فجاءوا بمئات حديث وأعطوا لكل عشرة رجال عشرة أحديث يعني جاءوا بعشرة رجال وكل واحد أعطوا عشر أحديث مقلوبة وقالوا إذا جاء البخاري وانتهى مجلس الإمام البخاري اسألوا عن هذه الأحديث حتى يمتحن الإمام البخاري فلما جاء موعد الدرس وحضر الامام الوصاري قام هؤلاء العشرة فقام الأول فجاء بأحديث قال ما رأيك بهذا الحديث فلان عن فلان عن فلان ثم يأتي بمتن ليس لهذا الحديث فالامام البخاري يقول لم أسمع بهذا الحديث يأتي الحديث الآخر فلان عن فلان عن فلان ثم يأتيون بمتن آخر ليس لهذا السند فيقول البخاري لا أعرفه. عوام الناس والذين لا يعرفون في السنة الحديثية يقولون هذا جاهل ما يعرف يعني نحن نعرف إنما الأعمال والنيات ونحن نعرف خيركم من تعلم القرآن وعلمه ونحن نعرف هذه الأحاديث المشهورة كيف البخاري هذا يقول لا أعرفه. الآن أصحاب الذين يعني يفهمون في الحديث عرفوا أن البخاري تفطنة. فما زالوا يلقون عليه الأحاديث وهو يقول لا أعرفه العلماء يتعجبون وكذلك عوام الناس كذلك يتعجبون فلما انتهى هؤلاء العشرة من هذه الأحاديث يعني ألقيت على البخاري مئة حديث وهو يقول لا أعرفه ماذا فعل الإمام البخاري محمد الله عز وجل قال للأول أنت الأحاديث التي ذكرتها، ثم أعاد نفس الأحاديث التي ذكرها. قال صوابها، فصححها له. ثم جاء بالراوي الآخر. قال أحاديث العشر التي أنت قلتها لي، وهي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة إلى عشرة. صوابها كذا. فرد الأحاديث، كل حديث بسلتي إلى المتن الصحيح. وهذه أمر من الأعجيب. فلما انتهى أقر له الناس بالحافظة واعترف له العلماء العلماء يقولون الغريب في البخاري في هذه الحادثة أنه ليس فقط أنه يحفظ الأحادث ماشي ممكن سهل أن يرجع الأحادث ولكن كيف حفظ كل راوي من هؤلاء العشرة ما هي الأحادث التي ذكرها فعلى سبيل المثال قال الراوي الخامس الحديث التي ذكرتها لي وهي واحد اثنين ثم ذكر العشرة التي ذكرها الخامس كيف حظ هذه العشر أن هذه للخامس ثم ردها وهذا سبحان الله من الأعاجب كما قلت إن صحت هذه الرواية ولكن الإمام البخاري يعني يشهد له بأكثر من ذلك فسبحان الله عز وجل يعني العلماء لما يقدم مصير البخاري على غيره يعرفون قدر الرجل رحم الله عز جل رحمة واسعة ونحن الآن في هذه القرون المتأخرة إلى الآن نقول رواه البخاري رواه مسلم ولا نقدم على المخاري أي كتاب آخر رغم توالي هذه السنوات من أشهر الكتب التي صنفت في ذلك كتاب اسمه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب للخطيب البغدادي والله تعالى أعلم ننتقل الآن إلى حديث إلى البيت الذي جرى قال رحمه الله عز وجل رحمة الواسعة الإمام البيكوني والفرد ما قيته بثقتي أو جمع أو قصرا على روايته والفرد ما قيته بثقتي أو جمع أو قصر على روايته ما الفرد مأخوذ من التفرد وأهل العلم يعني يقسمونه إلى عدة أقصام كذلك طبعا أنا أقول لكم في مثل هذه الدورة ما أولد التفصيلات كاملة يعني هو أتمم وأكمل نعم ولكن على أقل تقدير أولد طالبة العلم لما يأتي معها على سبيل مثال مصطلح المقلوب تعرف ما معناه مصطلح الفرد كما سيأتي معناه على تعرف ما, ما هذا المعنى لما يرد عليها حديث شاذ تعرف ما هو الشذوذ لما يقول حديث محفوظ وهكذا وإنما التخصص في هذه إن شاء الله يأتي في مراحل متقدمة بإذن الله عز وجل الآن أريد أن تعرفوا ما معنى الفرد الفرد طبعا بعض العلماء يطلقون الفرد على الغريب ومر معنى ما معنى الغريب هو ما رواه راون واحد فقط بعض العلماء يقولون بأن الفرد والغريب كلاهما بمعنى واحد بعض العلماء قالوا سواء قلنا فرد أو قلنا غريب بنفس المعنى وبعض العلماء لا إنما قسموا إلى عدة أقسام فقالوا يقسم إلى قسمين يسمى فرد مطلق وفرد نسبي مرة أخرى بعض العلماء قسموا الفرد ما تفرد به ما يتفرد به إما إلى فرد مطلق وفرد نسبي الفرد المطلق قال هو أن ينفرد الراوي الواحد عن كل أحد من الثقاء وغيرهم كحديث إنما الأعمال بالنيات قالوا تفرد بهذه الثيئة والكيفية عمر بن سطى بن رضي الله وتفرد عنه علقمة وتفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم وتفرد عنه يحيى بن سعيد الحديث هنا صحيح ولكنه إنما تفرد يعني لم يروى عن هذا الراوي إلا هذا الراوي فقط لا يعرف أنه روى إنما الأعمال بالنيات على سبيل المثال عن عمر إلا علقما ولم يروي عن علقما إلا إبراهيم والله تعالى أعلى محمد بن إبراهيم هذا يسمى بالفرد المطلق ولا يعني هنا الفرد بمعنى الحديث الضعيف هناك ذلك ما يسمى بالفرد النس... النسبي هذا الخبر على سبيل المثال لم يروه ثقة إلا فلان كما أشار الناظم إلى ذلك قال والفرد ما قيدته بثقة جنح الناظم إلى أنه إذا أطلقنا الإفراد غالبا تكون للثقة بنوع من الألواع فإذا الفرد النسبي ما تفرد به ثقة فلم يروه إلا فلان أحيانا يكون تفرد بهذا الحديث أهل البلدة الفلانية الغريب النسبي أو ما يسمى بالفرد النسبي كما قلت لكم بعضهم يسمى الفرد الغريب فيجعلون الفرد والغريب بمعنى واحد يقولون في تعريفه وما كانت الغرابة في أثناء السند أي يعني بمعنى يروي أكثر من الراوي في أصل السند ثم ينفرد راوي واحد عن ذلك الرواه من أشهر الأمثلة التي يذكرونها حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر قال العلماء تفرد به عن مالك الزهري فقط لم يروه هذا الحديث عن مالك لمن من الزهري. طيب. بعض قال لماذا يسمى للفرد النسبة؟ قال لأنه نسب إلى شخص معين طيب يعني هناك أمثلة كثيرة على سبيل المثال بعض الروايات تقول عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفتح الكتاب وما تيسر قال الحاكم تذكر تتفرج بذكر الأمر فيه أهل البصراء من أول إسناد إلى آخره، وهذا مبنى الـ الفردة. باب العلماء يطلق معنا أحيانًا تأتي بمعنى الـ الفردة فراد بمعنى الشذوذ أو بمعنى النكارة أو أحيانًا تأتي بمعنى الضعف وأحيانًا كما عندنا الآن لا هو بمعنى أن ينفرد رأوٍ ما بهذه الرواية. أو ينفرد أهل بلد ما في هذه الرواية والله تعالى أعلى وأعلم نقف هنا إن شاء الله وما أريد أن أخذ الذي لي حتى ما أشتد الأذان لأن بعض بعضهم ذكر لي أن الدرس الماضي كان فيه يعني أكثر من مصطلح وقد اختلطت على بعض الأخوات فأنا يعني فيهن إن شاء الله عز وجل وأسأل الله أن يبارك فيكم طيب بالنسبة للأسئلة أكتبه أذكري مثالين على حديثين شازين ثم اذكري المحفوظ منهما يعني تأتي الأخت تذكر هذا الحديث شاذ قال عنه ابن حجر شاذ طيب ما هو الصحيح يعني ما هو المحفوظ تذكر كذلك المحفوظ مثالين سؤال ثاني اذكروا مثالا على حديث مقلوب سواء كان مقلوب سند أو متن من أين تأتي بالأمثلة لو ذهبتم إلى سلسلة الحديث الصحيحة والضعيفة لشيخ الألبان تجدون أو إلى كتب التخريج وكذلك في كتب ابن حجر العسقلان وغيرها تجدون ولو استعانتم في المكتب الشاملة تغنيكم بذلك إن شاء الله عز وجل. السؤال الثالث أصدري مثالاً على حديث فيه انفراد يعني سواء انفراد سواء جواية راوي واحد لا يروي هذا الحديث إلا فلان سواء كان صحبياً أو غيره أو لا يروي عن فلان إلا فلان في هذا الحديث أو لا يروي هذا الخبر على سميتان إلا أهل مكة أو أهل دمشق الأسهل إن شاء الله سهلا كما قلت استعينوا في المكتب الشامل أنصح الأخوات يعني أن يعني حاولنا أن يقتنين هذه المكتب الشامل فيها سبحان الله يعني من توفيق الله عز وجل لهذه الأمة ولطلبة العلم لا سيما الذين لا يملكون الأموال ولا يملكون المكان الذي يتسع لوضع الكتب هذه المكتبة فيها آلاف مؤلفة من الكتب لو أرد الطالب العلم أن يشتريها دفع مئات الأنف وأنا أعرف ما أقول مئات الأنف من الأموال ولا ما حصل على جميعها ولكن سبحان الله بفضل الله عز وجل على هذه الأمة أنهم جعلوا في هذه الأقلاس أو على صفحات النت ويمكن تحميل هذه الكتب الضخمة والكبيرة والكبيرة جدا صحيح هناك سلبيات كثيرة يعني أحيانا قد يكون الكتاب فيه نقص أحيانا فيه سقط للصفحات أحيانا يكون الكتاب غير مشكل أحيانا يكون الكتاب فيه أخطاء علمية نعم هذا كله موجود ولكن مع ذلك فيه نعمة ورحمة لهذه الأمة سبحان الله وأقول لابد أن طالب أن لا يعتمد فقط كلنا على المكتب الشاملة أنا الآن مرة من المرات كنت قد ذكرت إسناد لابن الجزري أعلى إسناد له في رواية حفص ولكنه ليست من طرق النشر وجدته في غاية النهاية الكتاب لابن الجزري وأنا متأكد أني كتبته فأردت أن أرجع إليه فذهبت وبحثت عنه في المكتب الشامل الكتاب الغاية النهاية فقلبت الكتاب وبحثت ولم أجده فرجعت إلى ما كنت قيدته قديما وجدت رقم الصفحة فرجعت إلى أصل الكتاب يعني الورق الكتاب المقبوع فإذا في الحديث موجود السند موجود فلما تأكدت من المكتبة فإذا عدة صفحات ساقطة وهذا خطر عظيم جدا فأقول لا يعتمد طالب العلم كليا على هذه الكتب التي في المكتبة ومع ذلك لا يترك هذه الكتب وحدثنا أحد الشيوخ قال في حديث ما أردت أن أجمع طرقه فرأيت العلماء قديما جمعوا قرابة 30 طريق للحديث قرابة 30 طريق فقلت لما رجعت هو يقول عن نفسه فلما رجعت إلى المكتب وحوالت أجمع الطرق فإذا جمعت أكثر من ثلاثين طرق فالمكتب الشامل لمن يستطيع أن يحسن التعامل معها يعني سهل جدا أنت يعني وأنا أتمنى والله لو نخصص درس لأننا لا في آخر الدروس درس كيف يتعامل أو تتعامل طالب العلم مع المكتب الشاملة ما هي ميزات التعامل معها وكيف نستطيع أن ننسخ منها وكيف نستطيع أن ننقل منها كتب كاملة وضواحة عندنا على جهازنا وكذلك بعض الكتب التي عندنا كيف نلحقها في المكتبة والله تعالى أعلى وأعلى طيب إذن كتبت الله عليكم الأسئلة جميع الأحوال كتبوا الأسئلة آمن أن تكون في مشاركات في الأكاديمية إن شاء الله عز وجل من تتبرع في تلخيص الترس اليوم؟